قوله وجعل بلاد المسلمين كفارا اصليين قد عرفنا ما, ما فيه بالدرسين الماضيين وبينا المصنف رحمه الله هنا ما فيه الكفايه ثم فرع على ذلك في كونه جعل بلاد المسلمين كفارا اصليين بانه بان اتهم الشيخ بقوله فلا تؤكل ذبائحهم عندهم ولا تحل نسائهم ولا يجوز السفر اليهم حتى منع السفر إلى جميع بلاد الإسلام إلى بلاد الإسلام وبيل مصنف رحمه وتعالى أن هذا له أصلاً ولو لم يحكم على بلاد المسلمين بكونها بلاد كفر وهذا ما قلنا عن السلف ثم ذكر من يتعلق به معاملة الشيخ رحمه وتعالى بالغنائم الفي فإذا تولى بلداً قهراً من بلاد محاربه جعلها بزعمه فيئاً بيت مال مال له والعياله واتباعه يزعم بذلك انه يفعل فعل الصحابه رضي الله عنهم بالشام والعراق وغيرها من بلاد المسلمين وبين المصنف رحمه الله ان هذا فيه ما فيه يحتاج الى الى اثبات وبنى العصر على ماذا قالا بل كلامه في الاصر الذي تفرع عنه اخذ الاموال يعني اذا قاتل بلاد المشركين وكانوا مشركين فلا اشكال فيه وواضح بين واما اذا كان امر اخر لم يكن هذا من شان الشيخ محمد رحمه الله تعالى الا ان يقاتل على الكفر وعلى الشرك حليل اخذ الاموال فايئا وغنيمه هذا الاشكال موافق لي للشرع وقد وقف عند قوله رحمه الله تعالى واما قول المعترض لما راى في هذه الامه من الاحداث التي لا تزال موجوده فيها تقل وتكثر الاحداث اراد به جمع حدث يعني بدعه قد بيداه قد تكون مكفر او قد لا تكون مكفره لما راى الاحداث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد احدث واطلق على الشرك وما يتعلق به انه حدث وهو حدث كذلك بدعه لكن شعر الله تعالى سماه باسمه الخاص لان لفظ الحدث ومحدث بدعه وضلاله ومعصيه هذه الفاظ عامه يدخل تحتها الشرك وغيره لكن راد به هنا ما يتعلق ب الطعن في الشرف حمنا تعالى يعني احداث هي دون الشركه هي تلبيس وتمويه قال لما راى في هذه الامه من الاحداث التي لا تزال موجوده فيها فان الشرك هذا قديم من عهد الصحابه رضي الله تعالى عن تقل وتكثر في زمان دون دون زمن ولا تزال علماؤها علماء هذه الامه يجددوا لها دينها من الباب الواسع جعل الباب بابي باب واسع وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هكذا عام والباب الضيق الذي هو التكفير فالعلماء كانوا ينكرون هذه الاحداث من الباب الواسع ولا يأتوا من الباب الضيق الذي هو تنزيل الحكم على المشرك بانه مشرك قال وهو الامر بالمعروف ولا تزال علماؤها تجدد لها دينها من الباب الواسع وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتتحاشى عن الدخول عليه على الامم من الباب الضيق وهو تكفيرها الذي حذر عنه نبيها الى اخر عبارته انظر هذا اصلا التقسيم يحتاج الى دليل شرعي باب واسع وباب ضيق يحتاج الى دليل شرعي ومطالب به بذلك قال في الجواب ان يقال فالجواب ان يقال قضيه هذا الكلام ان الشيخ رحمه الله تعالى ان مكفر وقاتل واخذ الاموال باحداث لا تزال موجوده في الامه تقل وتكسر وانها لا يكفر بها احد لا يكفر بها احد هذه الاحداث ولذلك عبر باحداث ما قال الشرك ان قال الشرك اتضح الامر هو ردا رد على نفسه بنفسه لكن عبر بكلمه فظفاضه قال احداث والامه تنكر الاحداث والبدع هذا لا اشكال فيه لكن تعالي للتفصيل ما المراد بمدلول الاحداث هل يدخل الشرك او لا يعني اراده به الشرك فليس لا يمكن في اول الامه لم يكن في في اول الامه قال وانها لا تكفر بها احد وهذا باطل بل الصحابه رضى الله تعالى عنهم ومن بعدهم يكثرون بالمكفرات يعني بالقاعده العامه يكفرون من كفره الله ورسوله ويتحاشون التكفير بغير دليل شرعي تكفير قد يكون حقا وقد يكون باطلا فالتهاشي عن النوعين باطل لا شك فيه وانما ينظر فيه هل هو موافق للشرع ام لا فقوله هنا في هذه التهمه ان الاحداث موجوده في سائل الامه يريد ان الصحابه لم يكفروا احدا بالتا وكذلك من بعدهم من, من سائل الامه الى زماننا هذا قال لا تزال موجوده في الامه تقل وتكثر انها لا تكفر بها او لا يكفر بها احد وان تكفير الصحابه اراد ان ياتي بامثله امثله واقعه من لدى الصحابه رضي الله تعالى عنهم وان تكفير الصحابه لمن كفروه من اهل الردة على اختلافه اذا دخلوا مع الباب الضيق كفروا او لا كفروا اذا نزل الحكم الشرعي او لا هذا بالاجماع ان ابوبكر رضي الله تعالى عنه قاتل مانع الزكاه وسموهم بقتال اهل الردة اذا اراد تنزيل حكم شرعي اذا اتوا من الباب الواسع او من الباب الضيق رد على نفسه قال وان تكفير الصحابه لمن كفروه من اهل الردة على اختلافهم وتكفير علي للغلاة وخد الاخديد وحرقهم وتكفيره للسحره وقتلهم وتكفير من بعدهم من بعد الصحابه رضى الله تعالى عنهم للقدريه ونحوهم وتكفير من بعد اولئك للجهميه وقتلهم للجعد بن الدرهم وجهم بن صفوان ومن على رايهم جميعا وقتلهم للزنادقه وهكذا في كل قرن من في كل قرن وعصر من اهل العلم والفقه هل هذه ثابته او لا هذه ثابته فكيف يقال ان الامه وعلماء الامه انكروا الاحداث يعني المكفرات من الباب الواسع وهو النهي فقط والامر بالمعروف وام التنزيل الحكم الشرعي والذي يقتضيه دليل الشرع وهو قيام الموجب للتكفير فنزل الحكم هذا لم يكن الصحابه على على ذلك هذه كذوبه قال وهكذا في كل قرن وعصر من اهل العلم والفقه والحديث طائفته جماعه قائمه تكثر من كفره الله ورسوله اللهم اجعلنا منهم وقام الدليل على كفره لا يتحاشون عن ذلك هذه طائفه محموده وليست مذمومه وقام الدليل على كفره لا يتحاشون عن ذلك بل يرونه من واجبات الدين وقواعد الإسلام وفي الحديث من بدل دينه فاقتلوه لكفره بدل دينه هذا لكون قد وقع فيه ناقض من نواقض الإسلام حينئذ بدل دينه لم يكن مسلم فاقتلوه وبعض العلماء يرى أن هذا والذي هو التكفير والجهاد عليه ركن لا يتم الاسلام بدونه ركن يعني من اركان الاسلام الذي عبر عنه الشيخ انه ماذا وافقوه على كل شيء لعلم مسالتين التكفير والقتال القتال هذا الجهاد والتكفير كلاهما عند بعض العلماء داخل في اركان الاسلام اركان الاسلام ولا شك ان ان التكفير داخل في مقتضى الشهادتين مدلول الشهادتين هو جزء منها لا يتجزا وبقي القتال وقد عدده بعضهم ركنا زائدا على الاركان الخمسه وقد سلك سبيلهم وعبر عنهم بعضهم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر زاده ركنا سادسا وقد سلك سبيلهم يعني سبيل الصحابه والسلف في التكفير تنزيل الحكم الشرعي الذي يقتضيه الدليل الشرعي وقد سلك سبيلهم الائمه الاربعه المقلدون واتباعهم اتباع الامه الاربعه في كل عصر ومص وكفروا طوائف من اهل الاحداث اهل الاحداث الذي عبر عنه ببالاحداث لان من الحدث ما يكون كفرا يقتضي تكفير فاعليه كالقرامطه والباطنيه وكفروا العبيديين ملوك مصر وقتلوهم وقاوهم يبنون المساجد يبنون المساجد ويصلون ويؤذنون ويدعون نصرة اهل البيت مصنف ابن الجوزي كتاب السماح النصر على مصر النصر على مصر وذكر فيه وجوب قتال مرتدتهم ففرحهم اذا كفار او لا كفار اذا اهل العلم هل يتحاشون التكفير الجواب لا لان التكفير لم يكون اذا كان من اهل العلم لم يكون بحق لا بهوى ولا بتعصب واذا كان قائما على الدليل الشرعي في عينيه وجب ماذا وجب اعتقاد ما دل عليه الدليل الشرعي كما أن من أسلم ودخل في الإسلام وجب أن يقال فيه مسلم ولا يجوز أن لا يقال ذلك كذلك من أظهر ناقضا من نواقض الإسلام وجب أن يقال فيه ما قيل في المسلم لا فرق بينهما لا في الدخول ولا في الخروج والتفرق بينهما هذا تفرق محدث لا يعرف فيه في الدليل الشرعي قال وذكر فيه وجوب قتال مردته وقد عقد الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم ابواب مستقلة في حكم اهل الاحداث التي توجب الردة وسماه اكثرهم باب الردة سماه اكثرهم باب باب الردة اكثرهم تزايد واكثرهم عرفوا المرتد بانه الذي يكفر بعد اسلامه اذا هذا الباب معقود ليس معقودا لليهود ولا للنصارى الباب هذا معقود لمن ثبت اسلامه من ثبت اسم باب الردة كتاب الردة لا يكاد يخلوا بل لا يكاد لا يكاد يخلوا كتاب مفقي من المذاهب اربعه وغيرهم عن هذا الباب ويذكرون فيه ماذا تعريف المرتد وما يتعلق به من احكام الشرعيه في الدنيا والاخره ويذكرون اسباب الرده يعني نواقض ويعددون ويختلفون في بعضها كما يتفقون على على بعضها الاسباب منها ما هو متفق عليه مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه والمختلف يعرف به نظر في كتب الامه الاربعه اذا عرف المرتد بانه الذي يكفر بعد اسلامه اذا لو كان المسلم الذي يقول لا اله الا الله لا يتصور فيه انه يكفر اذا هذا شهاده على اهل العلم بالسفه والحماقه كيف يذكرون كتابا ويدللون عليه ثم لا يتصور وقوعه في الامه كل من انتسب الى الاسلام يتعذر يمتنع تكفيره هل ان هذا تهمه للعلماء لا شك هذا تسفيه للعلماء قال وذكروا اشياء من العقائد والأقوال والأفعال دون ما نحن فيه من المكفرات يعني دون الشركة الأكبر والاستغاثة بيب الموت حكموا بكفر فاعلها فاعلها يعني الفاعل لها الذي اتصف بها قام به الوصف يعني إذن نزل عليه الحكم حكموا بكفر فاعلها وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وزعم أنه ألم إذن دعم الإسلام لا تكون ماذا منافية بتنزيل الحكم عليه متى ما ورد الناقض متى ما ظهر الناقض حكمنا على فعيل به بالنقض لإسلامه وإن الدعم الدعم من كلمة أو صلى أو صال أو نحو ذلك هل هذا موجود فيك في طرائق العلم والتاريخ نعم موجود إذن كفروا أو لا كفروا فكيف يقال هذا التكفير لم يكن كما قال هذا الرجل وقال الشيخ عثمان الحنبري صاحب حاشية المنتهى في عقيدته تتم يعني هذه تتم خبره لمحذوف الإسلام تتم أراد أن يعرف الإسلام وأراد به الإسلام, الإسلام الحقيقي تبه هذه قد يقع في إشكال عند التنزين كما ذكرنا بلمس فيظن أن أهل العلم يريدون به الإسلام الذي ينبني عليه الوصف الظاهر وما يتفر عنه من أحكام في الدنيا فالإسلام الحكمي هذا يتبع الظاهر فمن أظهر الإسلام لو كان في الباطن من أكثر عباد الله نحكم عليه بما أظهر لكن تعاريف العلم الذكر ما يتعلق به الباطن والظاهر اراد به الاسلام الحقيقي الذي ينجي صاحبه يعني في الاخره فتتفق حينئذ الاحكام في الدنيا او في الاخره تجتمع فيه الاحكام وهو ما يعبر عنه المتاميه ان يكون مسلما باطنا وظاهرا وانما نحن نحكم على الناس بمبدا بالاسلام الظاهر قال الاسلام يعني ظاهرا وباطنا الاتيان بالشهادتين مع اعتقادهما الاعتقاد هذا امر باطني أمر بعض ومر معنى كلام التيمية أن الإسلام الظهر يكفي فيه الإقرار وعدم موجود ما ينفيه نحكم عليه بأنهم مسلمون فيه بالظاهر قال الإتيان بالشهادتين مع اعتقادهما والتزام الأركان الخمسة إذا تعينت إذا تعين يعني بلغه قد لا يبلغه كما في شأن في أول الإسلام إلى آخره وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به إجمالا في الإجمال وتفصيلا فيه بالتفصيل ومن جحد ثم قال بعد ذلك بين حقيقه الاسلام ثم بينه شيئا من النواقص الا ما الفائده ومن جحد يعني انكر ما لا يتم الاسلام الا به او جحد حكما ظاهرا يعني لا خفيا اجمع او اجمعه على تحريمه او حله اجماعا قطعييا او ثبت جزما قطعا كتحريم لحم الخنزير او حل خبز ونحوهما كفر ومن جحد كفرا كفرا كفر بعد بعد اسلامه اذا عرف وهذه طريقه العلماء يعرفون اولا الاسلام ثم يبينون ما ينقضه فهذه من النواقض تعتبر الجحود المذكور يعتبر من من جحد كذا وكذا كفرا هذا جواب من او فعل كبيره وهي ما فيها حد في الدنيا او وعيد في الاخر او داء معنا صغيره وهي ما عدا ذلك فاسق انتهى اذا كفر او لا كفر حكم بكون هذه من المكفرات وهذا لا يكاد يدخل عنه كتاب فقهي ل اهل العلم قالوا هذا يعرفه صغار الطلبه صغار الطلبه فضلا عن العلماء الممارسين وهذا الاحمق يعد هذا بابا ضيقا تكفير يعد هذا بابا ضيقا يعني تكفير من كفره الله ورسوله ويسفّه راي الائمه نعم هذا تسفيه تور تسفيه للعلماء ويسفّه راي الائمه علماء الامه ويجهلهم وهو يزعم انه ينصرهم وما احسن ما قيل لان يعادي المرء عاقلا خير له من ان يكون له صديق احمق يعني المعاداه صارت خيرا من من الصداقه اذا كان الصديق احمق والباب الذي يسعى كل احد هو الباب الشرعي الذي عليه الداعي النبوي يعني مطابقه ما جاء به الشرع العمل بما جاء به الشرع اما كونه واسعا كونه ضيقا هذا من فهمي هو واما اهمال الجهاد وعدم تكفير المرتدين ده يريد ان يبين ماذا ان هذا خلل خلل في اسلام المراه المدعي الاسلام اهمال الجهاد مع القدره عليه لان من الواجبات قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفايه وعدم تكفير المرتدين ومن عدل بربه يعني اشرك اشرك واتخذ معه الانداد والالهه تفصيل لقوله عدل بربه كيف عدل اتخذ معه الانداد والالهه هذا هو الشرك بعينه يعني وقع في ناقض هو هو الشرك فهذا الذي هو الاهمال وعدم التكفير انما يسلكه كطريق مسلوك من لم يؤمن بالله ورسوله من لم يؤمن بالله ورسوله ولم يعظم امره ولم يسلك سراطه إذن الذي لا يكفر هو المنحرف وليس الذي يكفر هو المنحرف كما قد عكس الناس اليوم الذي لا يكفر المرتدين والمشركين هو الذي قالوا فيه ماذا؟ انحرفه. هو الذي قالوا فيه ان حرف هو الذي قالوا فيه عنده غلو في الانحراف ليس الذي ينزل الحكم الشرعي لأن هذا مطابق لما أمر الله تعالى به وهذا نص من الشيق رحمzi الله تعالى ولم يعظم أمره ولم يسلك سراطه ولم يقدر ولم يقدر لله ورسوله حق قدره بل ولا قدر علماء الامه وائمتها حق قدره وهذا هو الحرج والضيق عكس عليه القضيه قال تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام والجهاد للمارقين من الخوارج ونحيهم والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الاسلام يعني في حقيقه الاسلام هذا نص بين واضح من الشهر اللطيف رحمه تعالى ان تكفير المشرك داخل في مفهوم الاسلامي وليس هو ماذا خارج عنهم بل هو من اركانه العشره اركانه العشره لعل يخص بالاركان الاسهم والفرائض ففي المسند عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث احلف عليهن لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الاسلام كما لا سهم له وأسهم الإسلام ثلاثة الصلاة والصوم والزكاة الحديث وصح من حديث أبي إسحاق عن صلة ابن الزفر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ما قال الإسلام ثمانية أسهم ثمانية أسهم الإسلام سهم والصلاة سهم والزكاة سهم وحج البيت سهم والجهاد سهم وصوم رمضان سهم والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم مخاب من لا سهم له وخرجه البزار مرفوعا والموقوف اصح وقوله الاسلام سهم يعني الشهادتين جعل ماذا جعلها سهما لا ركن لانهما علم الاسلام وبهما يصل الانسان مسلما قال القرطبي في التفسير في اول سوره البقره واختلف العلماء في المراد بالكلمات على اقوال احدها شرائع الاسلام وهي 30 سهما يعني الثابت في الشرع ان اركان الاسلام خمسه بعضهم زاد بعض الصفات منهم من زاد الجهاد منهم من زاد الامر بالمعروف او فصل هذا عن ذاك الى اجتهادات لكن المنصوص بنيا الاسلام وعلى على خمسه على خمسه قال قرطبي فحدها شرائع الاسلام 30 سهما 10 منها في سوره براءات التائبون العابدون الى اخره وعشره في الاحزاب ان المسلمين والمسلمات الى اخره وعشرة في المؤمنون قد أفلح المؤمنون إلى قوله على صلواتهم يحافظون وقوله في سأل سائل إلا المصلين إلى قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون قال ابن الرجل في الفتح فسائل خصال الإسلام الزائدة على أركانه الخمسة ودعائمه إذا زال منها شيء نقص البنيان ولم ينهدم أصل البنيان بذلك النقص وهذا محل إفاقنا محله يعني لو ترك شيئا من الزياده على على الخمس لا يقال ماذا وان عبر هنا الشيخ غير بانها اسهم او بانها اركان انما العبره بماذا بالشهادتين والاركان الاربعه ثم خلاف في ماذا في تارك الصلاه عند المتاخرين تارك الزكاه والصوم والحج قال رحمه الله تعالى بل هو من اركانه العشره يعني الجهاد والتكفير كما نص عليه بعض المحققين وفي الحديث وذروته ذرو وذروه وجهاني كسر الذال وضمها وذروه سلامه يعني اعلاه الاسلام الجهاد في سبيل الله هذا الضعف وبعض العلم فلا ينشرح له ويراه حقا وواسعا الا صدر من اراد الله هدايته وتوفيقه ويراه ضيقا حرجا يعني يفر من التكفين لا يحبه يذمه وذم اصحابهم ويرميهم به بالتهم هذا ضاق صدرهم ان قبول الشرع ويراه ضيقا حرج من اراد الله ان يضله ويخزيه بين عباده المؤمنين اذا هذه جمله مهمه من كلام الشخر تعالى الجهاد للمارقين والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الاسلام ثم قال هكذا يقرر الكلام هنا يقرر فتح الرام مغير الصيغه هكذا يقرر الكلام هنا والقول في هذا الموضع لا ما زعمه من خسف الله قلبه فعكس القضية ورغم الأدلة الشرعية رغم يعناب ذا وخرج عليها والقوانين المحمدية فبعدا لقوم لا يؤمنوا بعدا لقوم لا يؤمنوا إذن حاصل الكلام هنا ماذا أن التكفير بما شرع الله عز وجل هذا من الواجبات واضح وليس العكس واما قولهم ان تكفير هذه الامه حذر منه نبيها صلى الله عليه وسلم غايه التحذير تحذير من التكفير جاء هذه سلفيه لعثمان فيقال ان زعمت ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن تكفير من اتى بما يوجب الكفره ويقتضيه ممن بدل دينه فهذا مكابره باطن ان عنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر ولذلك قد يثرد بعض الناس ماذا احاديث بما يتعلق بالتحذير من من التكفير بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يزجر لكن واضح ماذا ان المراد به ان يكون بغير حق بعجله نحو ذلك او بهوى او بما لم يكفر به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عين يدن يكون مذموما واما اذا كفر بما يقتضي التكفين وهذا قد يكون من مقتضيات الاسلام قد يكون داخلا في الكفر بالطاغوت قال فهذا مكابره وجحد للضروريات والحسيات وقائله الى ان يعالج عقله احوج منه الى تلاوه الايات والاحاديث وحكايه الاجماع وفعل الامه طبقه طبقه وقرنا قرنا يعني هذا لا ينازع فيه الا من تكست عنده الامور المفاهيم انه حق ثابت تكفير من كفره الله ورسوله لماذا يحارب التكفير لماذا يحارب التكفير هذا يحتاج الى الى جواب ولذلك هم يقولون غلات التكفير نحن يقولون نفات التكفير هذا مقابل له غلات التكفير من كفر به بحقه هم صاروا ماذا نفات نفات التكفير لأنهم يحارمون التكفير بكل وجه حتى لو كفر عالم تقد قال لا لم يصد صحيح أو لا بعد ذلك قيدوا بعض المكفرة الأسيما مما يشتهر التكفير به سيم الشرك نحو ذلك قيدوه به بأهل علمه وصوب أنه ان العامي لا يختلف عن العالم فيما هو مشترك في العلم ومعلوم ان المسائل الظاهره ضابطها ما هو ما سوا فيه العلم عامه وخاصه وجوبا وتحريما فاذا سبع من انكر وجوب شيء وهذا مما استوى العلم فيه مكفر لا اشكال فيه والعكس كذلك بالتحريم قال وان اراد ان النهي عن تكفير عموم الامه وجميعها فهذا لم يقله احد ولم نسمع به عن مالق ولا مبتدع يعني تكفير عموم الامه الاصل ما يعبر عنه الان الاصل في الناس الكفر هذا لم يقل به احد من العلم لم يقل به احد من اهل العلم وان اراد ان النهي عن تكفير عموم الامه وجميعها فهذا لم يقله احد نعم طائفه قد قال لكن عموم الامه الاصل في جميع بلاد الاسلام الاصل كفر هذا فاسد ولم نسمع به عن مالق ولا مبتدع وهل يقول هذا من له عقل يودرك به ويعرف ما في الامه من العلم والايمان والدين واما بعض الامه فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبني حنيف هذه الطائفه لا باس من. من تكفيرها كبني حنيفه وسائد اهل الردة في زمن ابي بكر وغلاة القدريه والمارقين الذين مرقوا في زمن علي رضي الله عنه وغلو فيهم وهكذا الحال في كل وقت وزمن طائفه فعلت الشرك وثبت عليهم الشرك كفار لا ايش كالف قال هؤلاء مشركون كفار قال ولولا ذلك لبطل الجهاد وترك الكلام في اهل الردة واحكامهم وفي ضمن هذا القول ما تقدم من تسفيه جميع الامه وتجهيل علمائها الذين كفروا بكثير من الاحداث والمكفرات وشرطا ان يثبت ماذا انه مكفر وان يثبت انه قد فعلها يعني يثبت اولا بالدليل الشرعي ان هذا مكفر دل الدليل على انه مكفر ثانيا ان هذا الشخص قد اتصف به اما اذا لم يثبت فلا يجوز او ثبت انه مكفر ولم يثبت ان هذا الشخص قد فعله فلا فلا يجوز يكون بالتكفير المذموم قال وفيه انهم لم يسلكوا الطريق الواسع ولم يفهموا الحديث عن نبيه يعني هذا الطعن في علماء الامه هنا اجمل الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق به التحذير مني من التكفير وفصل اكثر فيه رده على الصحاف قال له قال رحمه الله تعالى عبد اللطيف الردي على الصحاف صفحه 29 ان كان المكفر لبعض صلحاء الامه متاولا مخطئا يعني كفر احد الصلحاء وكان متاولا مخطئا وكان اهلا للاجتهاد وهو ممن يسوغ له التاويل فهذا وامثاله ممن رفع عنه الحرج والتاثيم لاجتهاده وبذل وسعه وليس كل من كفر لو كان مخطئا يكون ماذا يكون مذموما انما قد يكون معجورا لان من من التكفير ما هو محله للاجتهاد فاذا اجتهد وظن انه قد فعله وكفره ثم ظهر بعد ذلك انه لم يفعله لا اشكالا فيه لا اشكالا فيه قال وهو ممن يسوغ له التعيير فهذا وامثاله ممن رفع عنه الحرج والتاثيم الاجتهادي وبذل وسعه كما في قصه حاطب ابن ابي بلتعم فان عمر وصفه بالنفاق النفاق الاكبر تكفير او لا عندما تقول هذا منافق كفرته ليس باللازم تقول كافر قد تقول هذا منافق يعني النفاق الاكبر هذا اعتبره ماذا اعتبره تكفيره فعمر كفر من الصحابه صالحا من صلاح الامه وبحضره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما كفرته لما قلت انه منافق قال هنا فان عمر وصفه بالنفاق واستعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله يعني تنزيل الحكم ايضا قتل ولم ياتي في النص هنا ما يتعلق ب كونه لم يقم عليه الحجه بل نزل الحكم النفاق واراد قتل ايضا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني بين المانع من التنزيل يعني ثم مانع وثم عذر من التنزيل وأما تنزيل عمر فلم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم به بإنكار وإنما بيّن له بهذه الجملة أن هذا التنزيل قد منع منه مانع ولم يُعنِّف على عمر بقول ماذا قد استعجلت ونحو ذلك قال هنا ومع ذلك فلم يُعنِّف عمر على قوله لحاطب إنه قد نافع هكذا قال الشيء وهذا استدلال صحيح في محله وثم وقاع كثيرا للصحابة بهذا الاعتبار إنه منافق والنفاق تكفير ولم يأتي فيه مسألة قيام حجة ولم يأتي فيه ما يتعلق بالمسائل التي اطرحه كثير من الناس وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقد ثبت أن الرب تبارك وتعالى قال بعد نزول هذه الآية وقراءة المؤمنين لها قد فعلتم إذن هذا النوع الأول من التكفير يكون المكفر قد أخطأ وهو أهل لي للتكفير هل يكون مذموما الجواب لا إنما يكون مأجورا وأما إن كان المكفر لأحد من هذه الأمة يستند في تكفيره له إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة رسوله وقد رأى كفراً بواحاً رأى كفراً بواحاً يعني ظاهراً كالشرك بالله وعبادة ما سواه والاستهزاء به تعالى أو بآياته أو رسله أو تكذيبه أو كراهة ما أنزل الله من الهدى ودين الحق أو جحود الحق أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله ونحو ذلك فالمكفر بهذا وامثال مصيب ماجور مصيب ماجور كفر بدليل شرعي كفر بدليل شرعي وهذا الدليل دل على ان من استهزأ فهو كافر او من عبد غير الله تعالى فهو كافر فعلم ان هذا قد فعل هذا المكفر فكفره هذا يكون مطيعا لله تعالى قال فالمكفر بهذا امثال مصيب ماجور مطيع لله ورسوله قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه الرسول ان اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فمن لم يكن من اهل عباده الله تعالى واثبات صفات كماله ونعوت جلاله مؤمنا بما جاءت به رسله مرتنبلا لكل طاغوت يدعو الى خلاف ما جاءت به الرسل فهو ممن حقت عليه الضلاله وليس ممن هدى الله للايمان به وبما جاءت به الرسل عنهم هذا تكفير في محل أو لا تكفير في محل قال والتكفير بترك هذه الأصول وعدم الإيمان بها من أعظم دعائم الدين يعرفه كل من كانت له نهمة في معرفة دين الإسلام وغالب ما في القرآن إنما هو في إثبات ربوبيته تعالى وصفات كماله ونعوت جلاله ووجوب عبادته وحده لا شريك له وما أعد لأوليائه الذين أجابوا نسل له في الدال الآخرة وما اعدا لاعدائه الذين كفروا به و برسله واتخذوا من دونه الالهه والارباب وهذا بين بحمد الله اذا كفروا به بمكفر بي فتكفير المشركين عباد القبور هذا مطيع لله تعالى وقد يصدر التكفير لصلحاء الامه من اعداء الله ورسوله اهل الاشراك به والالحاد في اسماء كما مر معنا كلام القيم رحمه الله تعالى مرارا انما نهى عن الشرك وامر بالتوحيد فعباد القبور يعكسون عن القضيه لان يكون داعيا الى الى الشرك ناهيا عن التوحيد باعتباري افاهمه حين نجد التكفير وعكسهم قال فهؤلاء يكفرون المؤمنين بمحض الايمان وتجريد التوحيد ويعيبون اهل الاسلام ويذمونهم على اخلاص الدين وتجريد المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد يقاتلونهم على ذلك ويستحلون دماءهم واموالهم كما قال تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فمن كفر المسلمين أهل التوحيد تبني ذفائد جميلة فمن كفر المسلمين أهل التوحيد كفر الموحدين أو فتنهم بالقتال أو التعذيب فهو من شر أصناف الكفار لأنه يعتبر ارتكب ناقض من نواقض الإسلام فهو من شر أصناف الكفارين الكفار ومن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وفي الحديث ما قال لاخيه يا كافر وقد باء بها احدهم واما من اطلق لسانه بالتكفير لمجرد عداوه او هوا او لمخالفه في المذهب كما يقع لكثير من الجهال فهذا من الخطا البين والتجاسر على التكفير والتفسيق والتضليل لا يسوغ الا لمن راى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان هذا هو العدل وهذا هو مطابقه الكتاب والسنه ان ياتي في الموضع الذي يكون حقا فيقره لا يحاربه وان ياتي في الموضع الذي يكون فيه التكفير باطل فيذمه ويحاربه هذا الاصل اما المنع من التكفير مطلقا هذا لا شك انه باطل قالوا المخالفه في المسائل الاجتهاديه التي قد يخفى الحكم فيها على كثير من الناس لا تقتضي كفرا ولا فسقا وقد يكون الحكم فيها قطعا جليا عند بعض الناس وعند اخرين يكون الحكم فيها مشتبها خفيا والله لا يكلف نفسا الا وسعها وليس ما يتعلق بالشرك داخلا في هذه المسائل لانه قال المسائل الاجتهاديه يعني التي ليس فيها نص والواجب على كل احد ان يتقي الله ما استطاع وما يظهر لخواص الناس من الفهوم والعلوم لا يجب على من خفيت عليه عند العجز عن معرفتها والتقليد ليس بواجب بل غايته ان يسوغ عند الحادثه قد قرر بعض مشايخ الاسلام ان الشرائع لا تلزم الا بعد البلوغ وقيام الحجه ولا يحل لاحد ان يكفر او يفسق بمجرد المخالفه للراي والمذهب هذا متفق عليه قالوا بقي قسم خامس وهم الذين يكفرون بما دون الشرك من الذنوب وهم الخوارج كالسرقه والزنا وشرب الخمر وهؤلاء هم الخوارج وهم عند اهل السنه ضلال مبتدعه قاتلهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الحديث قد صح بالامر بقتالهم والترغيب فيهم وفيه انهم يقراون القران لا يجاوز حناجرهم وقد غلط كثير من المشركين في هذه الاعصام وظنوا ان من كفر من تلفظ بالشهادتين فهو من الخوارج وليس كذلك غلطوا في ان من كفر من تلفظ بالشهادتين فهو من الخوارج وليس كذلك بل التلفظ بالشهادتين لا يكون مانعا من التكفير الا لمن عرف معناهما وعمل بمقتضاهما واخلص العباده لله ولم يشرك به سواه فهذا تنفعه الشهاده هذا تنفعنا متى نقول هذا الباطن قد انتقد عند وجوده الناقد اذا اتى المنافي حينئذ قلنا هذا لم يعتقد مدلول الشهادتين واما من قالهما ولم يحصل منه قياد لمقتضاهما بل اشرك بالله حصل من الناقم واتخذ الوسائط والشفعاء من دون الله وطلب منهم ما لا يقدر عليه الا الله وقرب لهم القرابين وفعل لهم ما يفعله اهل الجاهليه من المشركين فهذا لا تنفعه الشهادتان بل هو كاذم في شهادته كما قال تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين كاذبون ومعنى شهاده ان لا اله الا الله هو عباده الله وترك عباده ما سوى وترك عباده ما سوى فمن استكبر عن عبادته ولم يعبده فليس ممن يشهد ان لا اله الا الله ومن عبده وعبد معه غيره فليس هو ممن يشهد ان لا اله الا الله الا قال ومن كفر المشركين ومقتهم ما اخلص دينه لله فلم يعبد سواه فهو افضل الائمه واحقهم بالامامه لان التكفير بالشرك والتعطيل هو اهم ما يجب من الكفر بالطاغوت تكفير بالشرك يعني ان يحكم على فاعل الشرك ماذا انه كافر وليس بمسلم هذا من اهم ما يدخل في الكفر بالطاغوت واما من كفر من ليس من اهل الكفر لكنه متاول يسوغ تاويلهم فهو ايضا من الائمه المرضيين اذا تمت له شروط الامامه وخطأه مغفور له بنص الحديث وأما من يكفر لهوى أو عصبية أو لمخالفة في المذهب أو لأنه يرى رأي الخوارج فهو فاسق لا يصلى خلفه إذا أمكانت الصلاة مع غيره إلا إن كان ذا سلطان تخشى سطوته فيصلى خلفه كما يصلى خلف إمة الظلم والجورة تها كلام رحمه وتعالى وهذا موجود في عيون الرسائل والأجوبة على المسائل وجزء الثاني صفحة تسلمية واحدة خمسين او كذلك مطبوع مفرد اذا هذا فيه تفصيل الزياده على على ما ذكر فتكفير المشركين هذا داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت قال وبالجمله فهذا المعترض مموه تمويه تلبيس مموه بلفظ الامه ملبس قال تعالى في ذم هذا الصنف من الناس ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون وهذا من اعظم اللبس والخلط والتمويه والامته تطلق ويراد بها عموم اهل الدعوه هذا كما يقال ماذا كفر الناس فان الناس كلهم يعبدون غير الله تعالى ما بقي منهم ماذا موحد وهذا مثله علق الحكمه بالامه على جهه العموم تنفيرا والامه تطلق ويراد بها عموم اهل الدعوه ويدخل فيها من لم يستجب لله ورسوله يعني كفار يهود نصارى من امتي الدعوه وتطلق ايضا ويراد بها اهل الاستجابه امه الاجابه ويراد بها اهل الاستجابه المقادين لما جاءت به الرسل ومن لم يفصل ويضع النصوص مواضعها فهو من الجاهلين الملبسين بل هو ممن صد عن سبيل الله وصدف عن اياته صدف بمعنى اعرض وصد ياتي بمعنى اعرض وياتي بمعنى منع كله مقدر راد قال تعالى سننزل الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها صدف عنها قال ابن عباس ومجاهد وقتاده اعرض عنها وقال من كثير اي لم ينتفع بما جاء به الرسول ولا اتبع ما ارسل به ولا ترك غيرهم بل صدف عن اتباع ايات الله اي صرف الناس وصدهم عن ذلك قاله السد ثم قال ابن كثير قول السد ها هنا فيه قوة يعني يفسر بمعنى الصد فكل من صد عن سبيل الله يكون داخل فيه في النص وأما قوله عثمان قد بسطنا القول في كتابنا غسل الدرن عما ركبه هذا الرجل من المحل وفي كتابنا تبصرة أولي الألباب غسل الدرن درن يعني الوسخ درنا اثوب الذين على وزن فاعنا دارنا فهو وسخ قال فكان المعترض يتمدح وينوه بان له كتبا في الرد على شيخنا رحمه الله كانه صار ماذا صار مصيبا كلما اكثر من الردود والتعقيب يظن ماذا انه قد اصاب عينيد الاصابه صارت مضطردة مع ماذا مع الرد كلما رد صار مصيبا هذا ليس بلازم ليس بلازم فيقاله الكل مبتدع وضال من سائد الطوائف على اختلاف نحالهم وتباين مذاهبهم صنفوا الكتب اذا اذا صنفت لا يدل على ماذا على انك اصبته بل قد تاتي بالتحريف والتبديل والتغيير وليس كل من الف قد اصامه وتباين مذاهبهم صنفوا الكتب في نصر اقوالهم ونحلهم فالرافضه والجهميه صنفوا ورد وبينوا واصر الى اخرين والخوارج وعباده القبور ومن يقول ان الاولياء يتصرفون في العالم والقائلون بان الله ثالث ثلاثه امثالهم من المبتدعه والمشركين والمعطلة يصنفون الكتب في نصر مذاهبهم اذا لا تفرح اذا كتبت كتابا انك قد اصبت الحق اتيت على كل شيء قال يصنفون الكتب في نصر مذاهبهم ويسمونها باسماء مستحسنه تمويها على الجهال وفيها الداء الدفين والكفر الواضح المسبين فالنصارى سموا ما احدثوه في هذه الاعصار من التبديل والتغيير العهد الجديد <تصفيق> ومع ذلك بقي على ما هو عليه وسموا الامانه الكبرى وسمى بعض من صنف في الفلسفه ومخالفه النصوص كتابه رسائل اخوان الصفاء وسموا ما صنف في عباده النجوم بالسر المكتوم هذا اسم هكذا السر المكتوم وبعض غلاة القبوريين يسمي ما صنف في اسناد تدبير العالم الى الاولياء بكرمات اولياء الله وسم ابن عربي كتابه في الاتحاد الفتوحات المكيه واخر سماه بالفصوص وصنف ابو حامد الغزالي كتابه المعروف وسماه احياء علوم الدين وقد امات به من اصول الدين ودعائمه ما يعرفه من عرفه من عرف الكتاب يعني احياء علوم الدين اماتت علوم الدين هكذا سماه البعض وصنف محمد ابن زكريا المتطنب كتابه في الطعن على الانبياء ورد عليه ابو حاتم الرازي المتكلم اذا كون صنف تصنفت والى اخره لا يدل على انه اصاب الحق بل المشركون والكفار اصنيون لهم تصانيف في الدعوه الى مذاهبهم وهذا التلبيس لا يروج على من عرف الحقائق وهذا الرجل يتمدح بما لا يجدي وقد رد امثاله من الضالين على شيخ الاسلام واخوانه الموحدين فما زادهم ذلك الا شرفا وعزه وشهاده بصحه ما هم عليه والضد يظهر حسنه ضد وبضدها تتبين الاشياء وللشيخ اسوه بائمه الهدى وسادات الاولياء وما احسن ما قال شيخ الاسلام تيمي رحمه الله لو لم تكن لي في القلوب مهابه لم تكثر الاعداء فيا وتقدح كنليث لما هيب خطى له الزبا وعوت لهيبته الكلاب النبح الزباء يراد بها الحفره التي تحفر للاسد فكنوا عاليا يرمونني شذر العيون لانني غلست في طلب العلى وتصبح شذر العيون يعني نظر اليه شذرا هو نظر الغضبان بماخر عينيه طرف يعني وغلست الغلس ظلام اخر الليل وغلس القوم تغنيسا خرجوا بغلس وقال ابو الطيب واذا تكلم مدمه من ناقص فهي الشهاده لي باني كامل قال حسان رضي الله تعالى عنه اتهجوه ولست له بكفء فشركم لخيركما الفداء واحسن من هذا كله قول تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون والايه بعدها فكيف يفتخر هذا الجاهل بالرد على شيخ الاسلام قال رحمه تعالى فاصل قال المعترض والمقصود هنا ذكر عبارات لهذا المكفر على شيخ الاسلام بعينها مما نقلناه من خطه بيده وجدناه عند اكابر دعاته وجدناه يعني الخط كتاب بخط الشيخ يعني اراد التوثيق يعني اراد التوثيق وجدناه عند اكابر دعاته ممن ادركناهم وذلك يعني هذا التوثيق ابعد عن دعوى الافتراء عليه لالا يقول قائل ماذا افتريت على شرف الاسلام قال اذا ماذا لا ننقل الا من خطه لا ننقل الا الا من خطه ابعد عن دعوى الافتراء عليه ممن ينتمي اليه وجعلت على نفسي عهدا وميثاقا محققا اني لا اذكر عنه الا ما تحقق كتحقيق الشمس عن في الظل وقد بين في اول المسائل انه لم ياخذ العلم عن اهل العلم ايد المقصود من ذلك طلب الحق ودفع الباطل حيث بقي على هذا التكفير اتباعه ونصره هذه انا اعتبره شهاده لماذا لان بعض الناس ينسب الى الشيخ رحمه الله تعالى والى اتباعي انهم لا يكفرون المشركين هنا ياتي السؤال الكبير اذا لماذا هؤلاء ينتقدون صحيح او لا اذا كان مذهب الشيخ انه لا يكفر المشركين اذا هم مسلمون اذا لماذا يرد هذا يقول المكفر والمكفر الاخرين صحيح أو لا وهنا قال حيث بقي على هذا التكفير أتباعه ونصاره تكفير من عباد القبور إذا مذهبهم العذار لا بل مذهبهم التكفير وإلا ما ما رد عليهم ما نبذوهم ولا حذروا منهم ولا قالوا وهبية لا فرق بين داود بن جرجيس والشيخ محمد هذا لا يكفر هذا لا يكفر ولا فرق بين عثمان بن منصور وشيخ محمد لا هذا لا يكفر هذا لا يكفر لكن لما كفر جاءت المعادة اذن قول حيث بقي عن هذا التكفير اتباعه ونصرهم توضيحا منا للحق لان الدين النصي فالجواب ان يقال قد صنع في اكثر العبارات التي نقلها ما صنعت اليهود من التحريف الفاظها واسقاط بعضها وتغييره فسر هذا الداء اليهم كما ستقف ان شاء الله عليهم واذا اجتمع الجهل والهوى فقد استحكمت اسباب الهلاك والردى واحاطت بصاحبها هذا احسن ان اجتمع في شخص واحد صاحبهما يعني هذا وهذا واحاطت بصاحبها ونسخه اخرى موجبات الضلال والشقاء وهذا العهد الذي جعله على نفسه نقضه وغدر في اول عباره وما بعدها اول عباره ما يتعلق ماذا ان الشيخ لا يعرف علم وانه لم ياخذ العلم عن عن اهله هذه فريه ولكل غادر اللواء يوم القيامة وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من المعادين لأوليائه الطالبين العنة للبراء قال المعترض نقلا عن الشيخ قال في المواضع التي تكلم بها على السيرة بعد كلام له سبق معروف فإذا عرفت هذا هذا من كلام الشيخ محمد في إسقاط فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام فإذا عرفت هذا ولو وحد الله تعالى وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء كما قال تعالى لا ترد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية وهذا مر معنا فيه في أصر الدين أن المطلوب وجود العداوة والبغضاء هذا داخل في المفهوم وأما التصريح فقد يسقط إذا ورد منه مانعون إذا ورد منه مانعون قال فاذا فهمت ذلك فهما جيدا عرفت ان كثيرا ممن يدعون الدين لا يعرفونها والا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والاسر والضرب والهجره الى الى الحبشه الى اخر كلامه قال المعترض فنقول اولا الى اخر كلامه يعني شيخ محمد قال المعترض فنقول اولا ينظر في هذا الكلام وتاصيله فيقال يعني اول اعتراض من هم هؤلاء الكفار اهل الشرك الذين هم ككفار قريش والحبشه الذين يجعلون الله ثالث ثلاثه اشباههم كاهل الكتاب يعبدت الاوثان الذين نهيت عن موادته مكفرت بها يعني من هم هل المراد بهم المشركون الاصليون عباده الاوثان واليهود والنصارى او اردت به هؤلاء المسلمين الذين هم يعبدون القبور من دون الله تعالى حينئذ ان ارادا به الاعتراض بان نزلت الايه على المسلمين ايات نزلت في المشركين فجعلها الامام رحمه الله تعالى في ماذا في المسلمين فجعل اولا اخطا في الاسم ثم بعد ذلك جعل الايه ليست شامله لي لهذا المفهوم قال الذين نهيت عن مودتهم وكفرت بهم وانزلت عليهم انزلت وانزلت عليهم الايه الكريمه لديك التي هي الاصر في المشركين نزلت المشركين وهذه هذا قاسم مشترك عندهم كل هؤلاء عندهم ان الايات التي في القران كله ما يتعلق بخطاب المشركين وبيان حقيقه الشرك انما هي خاصه بذلك الزمان اذا وجد من وجد من الهدى والنصارى يعبد قبورا ونحو ذلك دخل والا لا يتصور ان يوجد مسلم يدخل تحت هذه الايات وهذا في نفسه يعتبر ناقضا قال اتراهم امه محمد صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكرهم اتراهم اتراهم اتظنهم اتراهم امه محمد صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكرهم الذين قد عمروا المدارس في اقطارهم وامصارهم جاء الى ماذا الى الشعاب وجعلها مانعه من تنزيل الحكم الشرعي عليهم مع وجود الشرك في اقطارهم وامصارهم ونصب القضاة وشيد المنار منار ادبه ما المنائر على مساجدهم لداء الفلاح اناء الليل واطراف النهار ظاهرين ومظهرين لذلك قد بذلوا عليه الاموال والانفس يجاهدون عليه من انكرهم من اهل الكتاب وغيرهم حتى بنجد قد شيدوا منارها بعلماءها ولا والله نعلم الا ما شاء الله كلام رقيق الا ما شاء الله على مساددها وائمتها ومدارس قرائها ومساقيها وسروجها اوقافا الا من هؤلاء الذين كفرهم هذا الرجل ويسميهم بالكفار اهل الجاهليه والجواب ان يقال لا بد من ذكر كلام الشيخ ليتبين مراده ويعرف ما في كلام هذا المعترض من التحريف والحذف لما يبين مراد الشيخ وموضع كلامه قال الشيخ رحمه الله تعالى محمد الموضع الثاني انه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويامرهم بضده وهو التوحيد لم يكره ذلك واستحسنوه امر بي التوحيد نها عنهم لم يتعرض لالهتهم استحسنوا ذلك وكاد ان يسلم قال لم يكره ذلك واستحسنوه وحدثوا انفسهم بالدخول فيه لانه لا يعارض تبقى الهه ويدعو للتوحيد الى ان صرح بسب دينهم اذا المعاداه هنا باعتبار ماذا باعتبار سب دينهم الهتهم الى ان صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم فحينئذ شمروا له ولاصحابه عن ساق العداوه وقالوا سفها احلامنا وعاب ديننا وشتم الهتنا ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وامه ولا الملائكه ولا الصالحين لكن لما ذكر انهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون هذا لابد من اعتقاده واذا احتاج الى التصريح به لابد من التصريح وان لما صح له ماذا ما صح له الاسلام اذا لم يعتقد ان هذه الالهه لا تنفع ولا تضر اذا ما هو معنى لا اله الا الله صحيح او لا فوجود العداوه في القلب والبغضاء شيء والتصريح شيء اخر ولذلك اش عبد اللطيف رحمه الله تعالى مر معنى النقل في اصل الدين انه قال مساله اظهار العداوه غير مساله وجود العداوه اظهار العداوه مساله اظهار العداوه غير مساله وجود العداوه فالاول الذي هو الإظهار يُعذر به مع العرز والخوف يُعذر به مع العرز والخوف والثاني الذي هو الوجود لابد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاوت إذا فرق بين بين النعم فيفهم كلام الشيخ محمد رحمه تعالى على هذا المحل قال لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام فإذا عرفت هذا ولو وحد الله وترك الشرك الا بمعاده المشرك لابد ان يعتقد انهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون هل يستقيم الاسلام دون ذلك تجوب لا ولم يعني به رحمه الله تعالى ما يتعلق به التصريح ولو حمل عليه فعينئذ لا يستقيم كماله لان الواجب اذا ترك لا يستلزم ماذا نفي اصل الاسلام قال عرفت ان الانسان لا يستقيم له اسلامنا لو وحد الله وترك الشركه الا بمعادهه المشركين والتصريح لهم بالعداوه والبغضاء كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر اايا فاذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت ان كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها ولا يفهمونها والا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والاسر والضرب والهجره الى الحبشه مع انه صلى الله عليه وسلم ارحم الناس ولو يجد لهم رخصه لارخص لا لهم كيف وقد انزل الله عليه ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله فاذا كانت هذه الايه في من وافقهم بلسانه اذا اوذي فكيف بغير ذلك بغير اللسان يعني بالقلب واو الفعل انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى قال هنا المعلق صاحب عبد اللطيف وقد حذف منه المعترض اوله اولا كلام حذفه لان فيه تصريح بان العداوه المطلوبه ذكر الالهتهم بانهم لا يدعون وهذا لا بد منه لا بد منه اعتقادا ولا بد منه من التصريح اذا لم يكن ثم مانع اذا لم يكن ثم مانع من خوف نحو ذلك لا بد من التصريح هو داخله واما الوجود فهذا لا يصح سلام الا ليله بهم قالوا قد حذف منه المعترض اوله لان فيه التصريح بان العداوه المطلوبه ذكر الالهتهم بانهم لا يدعون منظر هذا كداود لا بد من ماذا لا بد من الحذف لا بد من الحذف ولذلك لا يمكن ان ياتي احد بحرف واحد عن علماء الامه المعروفين الذين عليهم الكلام العبده انه يوافق في عدم تسميه هؤلاء بي بالمشركين واذا وجد او وجد حينئذ ان يكون بهذه الطريقه اما حذف واما في غير محله قال ذكر آلهتهم بأنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضبون وأن من لم يصرح بذلك ويعاديهم ويتبرأ منهم ويبغضهم ويعتقده ويدين به لا يستقيم له إسلام وهذا هو الحق وهذا هو الحق لكن قول لم يصرح بذلك لابد من تقييده بماذا؟ عند القدرة, عند القدرة قال وهذا هو الحق بل هو من مدلول كلمة الإخلاص وهو حقيقة التوحيد فلو وحد الله بعبادته فلو وحد الله بعبادته ولم يشرك به لكنه لم ياتي بهذا ولم يعتقده عقيده لم ينتفع بتوحيده وعادم الشرك وهذا حق لا شك فيه والايات تدل عليه وتشهد له وهذا المعنى دلت عليه كلمه الاخلاص تضمنا وهو ظاهر بحمد الله والمعترض حذفه عمدا واخذ وسط العباره وقصده الترويج والتمويه وقد ورد حديث مرفوع لا يستقيم إيمان عبد حتى تستقيم جوارحهم وكذلك قول الشيخ في آخر كلامه فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه إذا أوذي فكيف بغير ذلك يعني بقلبه ولذلك المكره إذا أكره إن وافق بقلبه كفر تد عن الإسلام لأن العذر والإعذار والإسقاط إنما وقع في ماذا فيه في قول اللسان فإذا وافق بقلبه وحينئذ نكون قد كفر قال وكذلك قول الشيخ في اخر كلامه فاذا كانت هذه الايه في من وافقهم بلسانه اذا اذى فكيف بغير ذلك وان هذا يدل على ان الكلام في من لم يصرح بعيب الهته وتصفيه احلامه والتصريح لهم بذلك وهو غايه العداوه والبغضه فحذف هذا المعترض اول الكلام واخره ليروج ويلبس وهذا من نوع التحريف والالحاد ولي الالسن وهو حرفه يهوديه ورثها من ورثه وقد قال تعالى من كفر بالله بعد ايمانه الا من اكله وقلبه مطمئن بالايمان هذه ايه الاكراه والاكراه له صور له احوال يعني خاصه قوليه لا فعليه وهذا محل خلاف يعني كون الايه في الاكراه القولي هذا لا خلاف فيه وَإِنَّمَا هَلِ الْفِعْلُ كَالْقَوْلِ أَمْ لَهَذَا مْحَلُ النِزَاعِ جمهور أهل العلم على أن الإكراه يكون بالفعل اتفقوا على أنه يكون بماذا بالقول واتفقوا على أنه لا يكون بي القلب الاعتقاد بقي ماذا بقي الفعل هذا محل خلاف بين أهل العلم جمهور أهل العلم ومنهم الشيخ سلام يبيهم وابن القيم على أن الفعل كالقول ولكن ظاهر النص وهو قول بن عباس أنه مختص به بالقول لا ت يشمل الفعل وهنا كان الشك يشير الى ماذا الى ترجيح قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا له محل ان شاء الله تعالى ياتي بسطه لا فائده من ذكره في هذا الموضع والاكراه له صور خاصه قوليه لا فعليه وما عداها فلا رخصه فيه يعني لا رخصه في الفعل فاذا اكره على السجود فاستجاب كفر على القول بماذا بان الفعل لا يدخل في الاكراه واما اذا اكره على القول على سب الله تعالى مثلا اكرهه عليه انجاز له لكن يبقى القلب مطمئنا بالايمان واما الاعتقاد فكذلك ليس بداخله قال وما عداها يعدل اقوال فلا رخصه فيه والايه عامه يدخل فيها دخولا اوليا من لم يعبد دين المشركين من لم يعبد دين المشركين وان الهاتهم لا تنفع ولا تضر لانه اذا لم يصرح بذلك فهو كاتم لما تضمنته كلمه الاخلاص من النفي يعني مع القدره مع مع القدره فلا يجزئ لابد من التصريح ولا رخصة في الكتمان الا بشرطه المتقدم ان يكون ماذا ان يكون مكره وزاد بعضهم فيما يتعلق بالخوف والتقيه تقيه ليست تصريحا وانما ياتي بكلام فيه تورية كما مر معنا وهذا لا خلاف فيه بين الامه والمعترض من الغافلين عن هذه المباحث الدينيه او ممن اضله الله على علم وقد غدر بميثاقه الذي جعله على نفسه بحذف اول العباره واخريها لانه تبديل وتغيير لكلام الشيخ وسياتيك من اخواتها ما هو من اعجب العجاب فالحمد لله على معرفه الحق والصواب واعلم ان هذا المعترض لم يتصور حقيقه الاسلام والتوحيد هذه ما اجملها من الشاعر الله تعالى انه يرد الى الى الوصول لم يتصور حقيقه الاسلام والتوحيد بل ظن انه مجرد قول بلا معرفه ولا اعتقاد والا فالتصريح بالشهادتين والإثيان بهما ظاهرا هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاء إذا قال لا إله إلا الله طعن في ماذا في آلهاته صحيح العربي يفهم الكلام إذا قال لا إله إلا الله لا يستحق الألوهية إلا الله عز وجل إذا نفى الألوهية عما سوى الله تعالى هذا طعن أو لا هذا طعن إذا نعتبر به باللفظ قال هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاء وما أحسن ما قيل كم من عائب قول صحيحا وأفاته من فأم السقيم ولأجل عدم تصوره للإسلام والتوحيب انكر هذا ورد الحاق المشركين في هذه الازمان بالمشركين الاولين ومنع اعطاء النظير حكم نظيره الشيخ نظر هنا لماذا الى العله والا النصوص عامه تشمل لكنه نظر الى الى العله ومنع اعطاء النظير حكم نظيره النظير ما هو المشرك المتاخر حكم نظيره المشرك المتقدم لان الفعل هو الفعل والعمل هو العمل واعتقاده هو الاعتقاد واجراء الحكم مع علته يدور مع علته واعتقد ان من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم وقرب لهم القرابين مسلم من هذه الامه اعتقد انه انه مسلم اذا مذهب الشيخ من عبد غير الله لا يسمى لا يسمى مسلما اذا تضيف الى سائل كلام المجتبى في هذا الباب قال لانه يشهد ان لا اله الا الله ويبني المساجد ويصلي وان ذلك يكفي في الحكم بالاسلام ولو فعل ما فعل من الشركيات هذا لا شك انه من من ابطل الباطل وحينئذ بالكلام مع هذا وامثاله في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله الشيخ يعلمك كيف تجادل وكيف تناظر كلام مع هذا وامثاله يعني حتى في هذا الزمان حينئذ تاتي تقول ما هو الشرك من هو الموحد اسئله ويقول لك هذه مسلمات قل له نعم هذه مسلمات لكنها عندي ليست عندك <تصفيق> لانك جعلت المسلمات ماذا عقيده علم فقط دون عمل يعتقد ان الله تعالى يستحق يستحق العباده دون ما سواه ثم يعبد غيره هذا مجرد اعتقاد دعوى على اللسان لكنه لم يعمل به واله التوحيد علم دون عمل لا بل لابد من العلم والعمل اذا خالد عندك من المسلمات قال فالكلام مع هذا وامثاله في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله وحكم بانه لا يغفر وان الجنه حرام على اهله وفي بيان الايمان والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وحرم اهله على النار فاذا عرف هذا وامثاله وتصوره تبين له ان الحكم يدور مع علته ان الحكم يدور مع علته هذا الشرك الذي كفر الله تعالى فاعله فعله زيد من الناس في آخر الزمان ما حكمه مشرك هذا من بداهيات العقل أن الحكم يدر معلته مع وبطل اعتراضه من آصله وانهدم بناءه قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار من يشرك في أي زمان من عاما وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنك إذن من الظالمين وهذا قد دعا غير الله تعالى إذا من الظالمين أو لا من الظالمين بالنص وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب هذا قد دعا غير الله تعالى وقال تعالى حاكيا عن أهل النار أنهم يقولون لآلهاتهم التي عبدت مع الله تالله إن كنا لفي ضلال مبيه إذ نسويكم برب العالمين ذكروا علة تسوية بين المخلوق والخالق بماذا؟ في عبادته جل وعلا ومعلوم أنهم ما ساووهم بالله في الخلق والرزق والتدبير وإنما هو في المحبة والخضوع والتعظيم والخوف والرجاء يعني لم يقع الشرك والربوبية مساوى لم تكن في الخلق وإن وجد من ساوى لكن النص هنا فيما يتعلق به المحبة ونحوها قال وإنما هو في المحبة والخضوع والتعظيم والخوف والرجاء ونحو ذلك من عبادة وقال تعالى وَمِننَّ النَّاسِ مَنْ يَتْخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَا يُحِبُونَمْ كَحُبِّ اللَّ وهذا حب عباده وتاله وتعظيم ولهذا ونحوه كفرهم الله تعالى ولهذا الذي صرف العباده لغير تعالى كفرهم الله تعالى حكم بكفره كلما وجدت هذه العله ورد ماذا الحكم الشرعي واباح دماءهم واموالهم ونساءهم لعباده المؤمنين حتى يسلموا ويكون الدين كله لله فالنزاع في, في هذا هل النزاع في هذا فمن عرف هذا السلك وحقيقته وعرف مسمى الدعاء لغه وشرعا هذا رجع الى ماذا الى العباده ما هي العباده لانها كذلك ينبني عليه ماذا ان تعرفت الشرك صرف العباده اذا ما هي العباده لابد من فهم معنى العباده وعرف ان تعليق الحكم في هذه الايات على الشرك والدعاء يؤذل بالعليه بالعليه احسن هي نسخه يؤذل بماذا بالعليه تبين له الآمر وزال عنه الإشكال ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدينه هذا من نفائس الكلام هذا الكلام الذي ذكره الشيخ مسألة النظير مع النظير هذا من, من نفائس الكلام في هذا الموضع فمن عبد غير الله وعدل بربه وسو بينه وبين غيره في خالص حقه صدق عليه أنه مشرك لقيام الحقيقة به ضال غير مسلم صدق عليه أنه مشرك لقيام الحقيقة به وان عمر المدارس ونصب القضاة وشيد المنار ودعى بدع الفلاح لانه لا يلتزم يدعي بلسانه انه موحد لكنه ما يلتزم صحيح الذي هو نعبر عنه بماذا لم يعمل بما يعتقد الذي يقول مي له مسلمات قل مسلمات ذهنيا وفي القلب ولو لم يلتزم في العمل هذا كذلك مسلمات هذا ليس المراد وانما لابد من العلم يعتقد ويلتزم ذلك اذا قال افراد الله تعالى بالعباده لا اله الا الله ما معنى قل اعتقد بقلبي لا معبود بحق الا الله اذا لابد ان تلتزم كيف يكون الالتزام الا يصرف العباده لغير الله تعالى بل لا يعبد الا الله تعالى اياك نعبد هذا يترجمه عمليا فاذا لم يكن كذلك هل نقول لم يلتزم بما اعتقد فانتقد عليه ماذا العقد اذا مسلمات قال لانه لا يلتزم لانه لا يلتزم لانه اذا تكلم عن هذه المسائل وسردنا فيها الاثار والادله قال هذا ماذا يصنع هذا حدث نفسه <تصفيق> كل هذه مسلمات قال لا ليست مسلمه مسلمات عندي وانا اريد ان اقنعك من اجل ان تفهم انها مسلمات قال لانه لا يلتزمه لا يلتزمه وبذل الاموال والمنافسه على صوره العمل مع ترك حقيقته لا تقتضي الاسلام هذا تفسير لقوله لا يلتزموا هذه لو امكن ان تحفظها حرفيا او جيد لانه لا يلتزم ثم قال وبذل الاموال والمنافسه على صوره العمل عبر ماذا صوره العمل مع ترك حقيقته لا تقتضي الاسلام صوره التوحيد يقول لا اله الا الله ويصلي وصوره لكن في الحقيقه لا وجود دليل التوحيد اذا ليس المراد العمل فقط او الدعوه بمجرد اللسان ثم لا يكون التزام لهذه الدعوه مع ترك حقيقتها لا تقتضي الاسلام ولا اهل الكتاب في عماره البيع او الكنائس والصوامع اجتهاد عظيم ومحبه شديده وقد قال تعالى قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وقال الله تعالى اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر اذا فعلوا عبادات اولى كانوا يفعلوا بالنص من أصر القرآن هذا يقول يصلي ويصم إلى خره قال الله عز وجل قال ماذا أجعلتم سيقاية الحاج أليس هذا من القرى بل وقد أجمع العلماء أن الإيمان الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله شرط في كل عمل إيمان الصحيح الشرعي فالاحتجاج بهذه الأفعال أعني بناء المساجد والمدارس ونصب القضاة لا يصدر إلا عن جاهل أو ملبس قال الله تعالى والذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عد رب مساءل ها لك ساقطا وعليهم غضب لهم عذاب شديد وامى يمينه الفاجره على انه لا يعلم على المساجد والمدارس والمساقي والسرج اوقافا بنجد الا من هؤلاء الذين كفرهم هذا الرجل يعني الشيخ يعني لو قاف التي في نجد لم يكن عليها الا عباد القبور فيقال له انت جعلت على نفسك عهدا وميثاقا انك لا تحكي الا ما ثبت عن هذا الرجل وتحقق كتحقيق الشفسي الفيئي <تصفيق> الله والساء فاين تكفيره واحدا من اهل الاوقاف اين هو فضلا عن سائرهم واذا ان تزع الحياء والدين فلا تعجب ممن صدر عن عادمهما من الكذب ونقض العهود وموت القلوب ثم كيف يتصور أن يكون عاقلا يكفر جميع أهل الأوقاف بنجد وأعصارهم أزمان متطاولة متعاقبة فمنهم من وقفهم متقدم على الشيخ بخمسة قرون أو ستة <تصفيق> كالوقف الذي ببلدة أشقير وهكذا بعده في كل عاصل تحدث الأوقاف وتتجدد فهل يقول إن الشيخ كفر أولئك وجزم بكفرهم من في قلبه أدنى خشية أو له أدنى عقل معرفة وقصان الله شيخ عن مثل هذه الجهالات والخرافات ومن عرف الرجال بالعلم عرف حال الشيخ ورسوخه ومتانه علمه ودينه وانه يلحق باكابر السلف وعلماءهم وان تاخر عصره ومثل هذا الاعتراض حكايته تكفي عن رده والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين